ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقس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 wa kum bi la an lakum قلَ فَتَفَر الرَّقَابِكُم معَن سَبِيلِ ذَكُم وَ الصَّكُم بِهِيلَ عََّكُم umma athayna musal kitaba tammamana ala alladhi ahsana wa tafsilal ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتبعوه أن تقول علكم ترحمون أن تقولوا إنما الكِتابُ عَطُائِ فَتَينِ مِ قَابَ لِنَا وَإِ كُد الن دِراسَكِيم و التَقُُ لَ أَن أُزِلَ عَلَنَ لِكِ تَغُ لَكُ أَهدَ مِنهُُبْ فَقَدَ جَ أَنْكُ بِكُم وَهُدًا وَرَحْمَةً فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ فَעَنْهَا س جزل ال الذينجين يص دفون عن آت سأَ العذ ب بم ك